بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث وثالثون من مجال السماع كتاب اللول المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يقرأ عليكم عمر المساطي يقول الشيخ موسى ابن راشد عزمي حفظه الله غزوة بني المصطلق أو المريسع وكانت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة سببها بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بن المصطلق ورئيسهم جمع قومه لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدر عليه من العرب فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ليعلم علم ذلك فأتاهم ولقي الحارث بن ضرار وكلمه فوجدهم قد جمعوا الجموع. قالوا من الرجل؟ قال منكم قادمت قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا الرجل فأسير في قومي ومن أطعني فنكون يدا واحدة حتى نستأصله فقال الحارث فنحن على ذلك فعجل علينا فقال بريدة رضي الله عنه أركبوا الآن وآتيكم بجمع كثير من قومي فسروا بذلك منه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم خروج الرسول صلى الله عليه وسلم فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليهم فأسرع الخروج وكانوا سبعمائة مقاتل وثلاثين فرسا وكان خروجهم في شعبان ذي ليلتين خلتا منه سنة خمس للهجرة وخرج معه كثير من المنافقين على راسهم عبد الله بن أبي بن سلول واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذجر الغفارية رضي الله عنهما وكان الحادث بنظيراب سيد بن المصطلق قد وجه عينا له لياتيه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه فسأله عنهم فلم يذكر من شأنهم شيئا فعرض عليه الاسلام فابى فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضرب عنقه فلما بلغ الحادث ماتير رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قتل عينه في اب ذلك ومن معه وخاف خوفا شديدا وتفرق عنهم من كان معهم من العرب من غير قومه وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع فأغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى دراريهم وأصاب يومئذ جويلية رضي الله عنها رواية ضعيفة روى البيهقي في دلائل النبوة بسند ضعيف عن الواقدي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنادى في الناس يقولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم فأبوا فتراموا بالنبل ساعة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد فانهزم المشركون وقتل منهم عشرة منهم حاملوا لوائهم قال ابن القيم هكذا قال عبد المؤمن بن خالف الدمياطي في ثيرته وغيره وهو وهم فإنه لم يكن بينهم قتال وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح وهم ابن سعد في طبقاته قلت ذكر ابن سعد في طبقاته رواية أهل المغازي ورواية ابن عمر التي أخرج الشيخان في صحيحهما ثم قال والأول أي رواية أهل المغازي أثبت وتعقبه الحافظ الفتح بقوله والحكم بكون الذي في السير أثبت مما في الصحيح مردود ولا يجمع مع إمكان الجمع والله أعلم جمع الغنائم وتوثيق الأسرة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرة فكتبوا واستعمل عليهم بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وأمر بالغنائم فجمعت من متاع وسلاح ونعم وشاء واستعمل عليها شقران مولا. وجمع الذرية في ناحية فكانت الإبل ألفي بعير والشاء خمسة آلاف شات وكانت سبي مئتي أهل بيت ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله في الموضع الذي غنمها فيه فأخرج قمس ثم قسم الباقي بين الناس فأعطى الفارس سامين ولصاحبه ساما وللراجل ساما وفرق السبي فصار في أيد الرجال وقسم النعم والشاء زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وكان في من أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرر رئيس بني المصطلق فلما قسم السبيا وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه أو لابن عم له فكاتبت على نفسها على دس اواقي ذهب وكانت امرأة حلوة ملاحه لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها قالت عائشة رضي الله عنها فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت فقال جويرية يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه وقد اصابني من البلاء ما لم يخف عنك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له لا فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي فقال لها صلى الله عليه وسلم فهل لك في خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم اقضي كتابتك واتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قد فعلته قالت عائشه رضي الله عنها وخرج الخبر الى الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويدية بنت الحارث فقال الناس اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلوا ما بايديهم من السبي فاعتقوهم قالت عائشة رضي الله عنها فلقد أعتق بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها نبذة عن جويرية رضي الله عنها وكانت جويرية رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من 20 سنة وكانت رضي الله عنها من الذاكرات الله كثيرا والقاتات، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قالت قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتوفيت سنة خمسين من الهجرة وقيل سنة, وقيل سنة ست وخمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وصل عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة وكان عمرها حين توفيت رضي الله عنها خمسا وستين سنة وبسبب زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويلية رضي الله عنها أهدى الله أكثر بني المصطلق إلى الإسلام فقد أسلم أبوها الحارث فخرج داعيا لقومه إلى الإسلام فأسلموا سؤال الصحابة عن العزل. وفي هذه الغزوة سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فكأنه كان صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الشيخان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتلت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرين قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال. ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة سابب كرهية العزل قال الحافظ الفتحي وسابك كرهية العزل شيئان أحدهما كراهة مجيء الولد من الأم وهو إما أنفة من ذلك وإما لأن لا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أمة ولد وإما لإدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها والثاني كراهية أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع شهداء المسلمين في غزوه بني مصطلقه ولم يقتل من المسلمين في هذه الغزوة إلا رجل واحد هو هشام بن صبابة من بني كلب بن عوف اصابه رجل من الأنصار من رصد عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ ثم قتم أخوه مقياس بن صبابة من مكة مسلما فيما يظهر فقال يا رسول الله جئت مسلما وجئتك أطلب دية أخي قتل خطا فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه فأخذ الديه، فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ثم خرج إلى مكة مرتدا فأهدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم دمه حتى وإن كان متعلقا بأستار الكعبة فقتل يوم فتح مكة كما سنذكره في فتح مكة إن شاء الله دور المنافقين القذر في غزوة بني المصطلق ذكرنا أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قط مثلها فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ولم يكن خروجهم رغبة في الجهاد وإنما خرجوا لإثارة الفتنة ولارتباك بين المسلمين وقد حدث حادثان عظيمان في هذه الغزوة بسبب المنافقين الحادث الأول إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء إذ ازدحم رجلان على الماء الأول من المهاجرين والثاني من الأنصار فكسع المهاجري والأنصارية، فقال الأنصاري يا الأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة جاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منطنة لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما فإن كان ظالما فلينهى فإنه له نصرة وإن كان مظلوما فلينصر ردة فعل عبد الله بن أبي بن سلول المنافق فبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فغضب وعنده راط من قومه فيهم زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال أوا قد فعلوها؟ قد نافرون وكاثرونا في بلادنا والله ما عدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دياركم فلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض من حوله إخبار زيد بن أرقم رضي الله عنه بما قال ابن أبي بن سلول فسمع ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه قال زيد فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن ابي بن سنول وأصحابه يسألهم فحلفوا ما قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى قال زيد فاجتهد عبد الله بن ابي بن سلول يمينه ما فعل وقال أصحابه كذب زيد يا رسول الله فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبانة رضي الله عنه فقال سعد يا رسول الله إنما أخبرنيه الغلام لزيد بن ارقم قال زيد رضي الله عنه فجاء سعد فأخذ بيده فانطلق بي فقال هذا حدثني فانتهرني عبد الله بن ابي بن سلول فأجهجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت فقلت والذي أنزل عليك النبوة لقد قال قال زيد رضي الله عنه فلامني قومي وقال ما أردت إلى هذا قال فأصابني هم لم يصبني مثله قط وجلست في بيتي وقال عمي ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في, هذه الحادثة في هذا الحادث تصرف القائد الملهم الحكيم وأمر بالسير في غير اوان ومتابعة السير حتى الإعياء ليصرف الناس عن العصبية المنتنة التي أثارها صياح الرجلين المتقاتلين يا الانصار يا المهاجرين، وليصرفهم كذلك عن الفتنة التي أطرقها المنافق عبد الله بن ابي بن سلول وأرادها أن تحرق ما بين الانصار والمهاجرين من مودة وإخاء فريد في تاريخ العقائد وفي تاريخ الإنسانية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل فورا وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها فلقيه أسيد بن حضير رضي الله عنه فحياه بتحية الإسلام وسلم عليه ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قارئ أي صاحب يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبوي. قال وما قال؟ قال صلى الله عليه وسلم زعم أنه إن رجع إلى المدينة لا يخرجن العجز منها الأذل. قال أُسيد رضي الله عنه، فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت. هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاءنا الله بك. وإن قومه لا له الخرز ليتوجوه فانه يرى انك قد استلبته ملكا ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى امسى وليلتهم حتى اصبح وصدر يومهم ذلك وصدر يومهم ذلك حتى اذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا ان وجدوا مس الارض فوقعوا نياما وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي وبهذا التصرف البالغ الغاية في السياسة الرشيدة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفترة فقضاء مبرما ولم يدع مجالا للحديث بما قال ابن أبي نزول سورة المنافقون قال زيد بن أرقم رضي الله عنه فبينما أنا أثير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفقت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لاحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي فقال أو بكر رضي الله عنه أبشر ثم لحقني عمر رضي الله عنه فقلت له مثل قولي لأبي بكر رضي الله عنه فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين يقول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الآيات ثم يقول الله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قال زيد رضي الله عنه فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال إن الله عز وجل قد صدقك وفي رواية أخرى في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوف الله له بأذنه قال الحافظ في الفتح أي أظهر صدقه فيما أعلم به والمعنى أوفى صدقه فوائد الحديث وفي الحديث من الفوائد واحد ترك مؤخذة كبراء القوم بالهفوات لأن لا ينفر أتباعهم اثنان وفيه الاقتصار على معاتباتهم وقبول عذارهم وتصديق أيمانهم وإن كانت القراءة ترشد إلى إلى خلاف ذلك لما في ذلك من التأنيث والتأليف ثلاثة وفيه جواز تبليغ ما لا يروز للمقول فيه ولا يعد نبيمة مذبومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلقة وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسد فلا موت عظيم من عظماء المنافقين أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة وسلك طريق الحجاز حتى نذر على ماء بالحجاز يقال له بقعاء فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذتهم حتى وقعت الرحال وتخوفوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخافوها هذه الجيح لموت منافق. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلما قدمنا المدينة فإذا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع وكان عظيما من عظماء يهود وكهفا للمنافقين مات في ذلك اليوم عبد الله يستأذن في قتل أبيه المنافق وعندما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه ما قاله والده أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي بن سلول أبي فيما بلغك عنه فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن ابي يمشي في الناس فأقتله فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة المريثية تقدم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه حتى وقف لأبيه على باب المدينة فلما رآه أناق به وقال له والله لا تجوز منها هنا حتى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اذن له وقال دعه لا لنحسنن صحبته ما دام بين اظهرنا فخلى سبيلا وكانت غيبته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ثمانية وعشرين يوما ودخل المدينة لهلال شهر رمضان الحادث الثاني حادث الإفك وفي هذه الغزوة وقع حادث الإفك الذي كان أعظم فتنة حاكاها المنافقون واستباح ابن سلوري لنفسه أن يرمي بالفحشاء سيرة من خيرة النساء وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولنترك الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها تروي لنا حديث الإفك كاملا كما رواه أئمة الحديث وأصحاب السير والمغازي قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فلما كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع فخرج سهمي عليهن معه فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل الحجاب فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل راجعا إلى المدينة نزل في بعض المنازل فبات به بعض الليل ثم أذن في الناس بالرحيل فقمت حين أذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع الغفار قد انقطع فرجعت ألتمس عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمر وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزل الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبيناء أنا جالسة في منزلي وقد تلففت بجلبابي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطن السلمي من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأذاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ خراحيلته فواطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتين الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة فلما رأى ذلك الناس قالوا ما قالوا وهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول ثم قدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفكة ولا أشعر بشيء من ذلك إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقعته فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكون قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكون في أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت انا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد منات وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح ابن أثافة فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال قلت وما قال قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي قالت عائشة رضي الله عنها فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس قالت يا بنيت هوني عليك فوالله قل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها برائر إلا أكثر عليها قالت فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا وفي روايه أخرى في الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها لأمها وقد علم بأبي قالت نعم قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر صوتي وهو في البيت يقرأ فنزل فقال لأم ما شأنها قالت بلغها الذي ذكر من شأنها ففاضت عيناه وقال أقسمت عليك أي بنيته إلا رجعت إلى بيتك فرجعت لا تعرض بين الروايات وفي رواية أخرى أن الذي أخبر عائشة رضي الله عنها بحديث الإفكام من الأنصار فقد أخرج الإمام البخاري في صحيح عن أم رومان قالت بيناءنا قاعدة أنا وعائشة اذ ولدت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل بفلان فقالت أم الرومان وماذاك قالت إمني في من حدث الحديث قالت وماذاك قال كذا وكذا قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قالت وأبو بكر قالت نعم فخرت مغشيا عليها فما أثاقت إلا وعليها حمى بنافض فطرحت عليها ثيابها فغطيتها قالت رضي الله عنها فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قالت عيشة رضي الله عنها ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة رايت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا اغمصه عليها من عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتاتي الداجن فتأكله فانتهرها بعض أصحابه فقال اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر وبلغ أمر إلى صفوان بن المعطل رضي الله عنه فقال سبحان الله والله ما كشفت كان فأنت قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خير ولقد ذكر رجلا يعني صفوان بن المعطل رضي الله عنه ما علمت عليه إلا خير وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوسد ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت عائشة رضي الله عنها فقام سعد بن عبالة رضي الله عنه سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال سعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام سيد بن حضير رضي الله عنه وابن عم سعد بن عادل رضي الله عنه فقال لسعد بن عبادة رضي الله عنه كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هم أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتا قالت عائشة رضي الله عنها فمكفت يوم ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظنان أن البكاء فالق كبدي فبينما هما جارسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي مرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبين نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأنه قالت فتشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت بدمب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه قالت فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قالت أمي ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني والله ما أجد لكم مثلا والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا قول أبي يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت ثم تحولت فالضجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها فالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمال من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه قالت فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليت قد عرفت أني بريئة وأن الله عز وجل غير ظالم وأما ابواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظلنت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك فقالت أمي قوم إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحتبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم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 يَأْيُتُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فلما نزلت براءه عائشه رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فخطب الناس وثرى عليهم ما انزل الله من القران في ذلك ثم امر بمصطحب بن اثاثه وحصان بن ثابت وحمله بن جحش وكانوا ممن افصح بالفاحشه فضربوا حد القذف ثمانين جلده فقد اخرج الامام احمد في مسنده بسند حسن عن عائشه رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وترى القران فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم وفي روايه الطحاوية في شرح مشكلة الاثار بسند حسن قالت عائشه رضي الله عنها فأمر رجلين وامرأة فضربوا حدهم ثمانين ثمانين وهم حسان ومصطع وحمنة ترك عبد الله بن ابي بن سلول وترك عبد الله بن ابي بن سلول المنافق ولم يحد مع أنه رأس أهل الإفكة فقيل لأن الحدود تخريف عن أهلها وكفارة والخبيث ليس أهلا لذلك وقد عدى الله بالعذاب العظيم في الآخرة فقال سبحانه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وقيل بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه اعتذار حسان بن ثابت رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها وقد اعتذر حسان بن ثابت رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها فقد أخرج الإمام البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حسان النثابت يستأذن عليها قلت القائل مسروق أتأذنين لها قالت أو ليس قد أصابه عذاب عظيم فقال حسان يمد رضي الله عنه يمدع عائشة رضي الله عنها حسان رزان ما تزن بريبة وتصبح وغرفة من لحوم الغوافل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل حليلة خير الخلق دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفاضل رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائر وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي عروة بن زبير رضي الله عنهما قال ذهبت أسبو حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح حرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال صلى الله عليه وسلم كيف بنسبي قال حسان رضي الله عنه لنك منهم كما تسلوا الشعرة من العجين شدة ورع زينب بنت جحش رضي الله عنها أما زينب بنت جحش رضي الله عنها فقد عصمه الله بليسانها فلم تقل إلا خيرة فقد أخر الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت فقالت يا رسول الله احمي سمي وبصري والله ما علمت إلا خيرا قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حملة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الافك حفظ أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لسانه روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا من الأنصار عندما سمع هذه الفرية قال سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بستان عظيم قال حافظوا الفتح وقع عند ابن إسحاقي أنه وقع عند ابن إسحاق أنه أبو أيوب الأنصاري وأخرجوا الحاكم من طريقه وأخرجوا الطبراني في مسندي الشاميين وأبو بكر الأجرجي في طرق حديث الإفك من طريق عطاء الخرثاني عن الزهري عن عروة عن عائشة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك النفقة عن مصطلح ثم يرجعها وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح بن أثافة لقربته منه وفقره فلما أنزل الله تعالى عذر عائشة رضي الله عنها قال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال وأدخل علينا فأنزل الله تعالى في ذلك ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو واليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم فقال أبكر رضي الله عنه بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى, فرجع إلى مستحن النفقة التي كان ينفق عليه وقال رضي الله عنه والله لا أنزعها منه أبدا وفي هذا الموقف نطلع على أفق عارم من آفاق النفوس الزكية التي تظهرت بنور الله أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبي بكر الذي سمع حديث الإفك في أعماق قلبه والذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه فما يكاد يسمع دعوة ربه العفو وما يكاد يلمس وجدانه ذلك السؤال الموحى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم حتى يرتفع على الآلام ويرتفع على مشاعر الإنسان ويرتفع على منطق البيئة وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله فإذا هو يلبي داعي الله في طمأنينة وصبق يقول بلا والله إني لو أحب أن يغفر الله لي ويعيد إلى مستحن النفقة التي كان ينفق عليه ويحلف والله لا أنزعها منه أبدا ذلك مقابل ما حلف والله لا أنفعه بنافعة أبدا وبذلك يزيل الله تعالى الآلام عن ذلك القلب الكبير ويغفله من أوضار المعركة ليبقى أبدا نظيفا طاهرا زكيا مشرقا بالنور هل نزلت آية التيمم في المريسيع وقيل إن في غزوة المريسيع نزلت آية التيمم فقد فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها مرة ثانية فاحتمس المسلمون في طلبه فحضرت الصلاة وليس معهم ماء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى آية التيمم روى الشيخان في صحيحه مع عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاله حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش قطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على انتماته وقام الناس معه وليس على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فجاء بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخدي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعتبني أو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على تخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا ابا بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزلت تيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد وانتماثه فالتبس على بعضهم احدى القصتين بالأخرى وقال الحافظ في الفتح وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك قلت والذي تميل إليه النفس أن آية التيمم نزلت في غير هذه الغزوة لمخالفتها قصة الإفك والله أعلم الفوائد التي اشتملت عليها حدثة الإفك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفي قصة الإفك من الفوائد واحد جواز الحديث عن جماعة ملفقا مجملا اثنان وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء وفي المسافرة بهن والسفر بالنساء حتى في الغزو ثلاثة وفيه استعمال التوطئة في ما يحتاج إليه من الكلام أربعة، وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة خمسة، وفيه جواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكون مطيقا لذلك ستة، وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب سبعة، وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن ثمانية، وفيه توجه المرأة لقضاء حاجتها وبغير إذن خاص من زوجها بل اعتمادا على الإذن العام المستند إلى العرف العام 9- وفيه جواز تحل المرأة في السفر بالقلاده ونحوها 10- وفيه صيانة المال ولو قل لبنهي عن إضاعة المال فإن, عائشة فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر 11- وفيه شؤم الحرص على المال لأنها لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى الثانية عشرة وفيه توقف رحيل العسكر على إذن الأمير الثالثة عشرة واستعمال بعض الجيش ساقة يكون أمينا ليحمل الضعيفة ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح الرابعة عشرة وفيه الاسترجاع عند مصيبة الخمسة عشرة وفيه تغضية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي وإطلاق الظن على العلم كذا قيل وفيه نظر الثالثة عشرة وفيه إغاثة الملهوف وعوض المنقطع وإنقاذ الضائع السابعة عشرة وفيه إكرام ذوي القدر وإثارهم بالركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك الثمانية عشرة وفيه حسن الأدب مع الأجانب خصوصا للنساء لا سيما في الخلوة التسعة عشرة وفيه المشي أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينتشف منها في حركة المشي العشرون وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها والتقصير من ذلك عند إشاعته ما يقتضي النقصة وإلا لم يتحقق وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف الحالية والعشرين وفيه أنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطله لألا يزيد لا يزيد ذلك في مرضه الثانية والعشرين وفيه السؤال عن المريض وإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة فإذا كان السبب محققا فيترك اصلا وان كان مظنونا فيخفف وان كان مشكوكا فيه أو محتملا فيحصل التقليل منه لا للعمل بما قيل بل لألا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه لأن ذلك من خوارم المرؤة الثالثة والعشرون فيها أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها الرابعة والعشرون وفيه ذب المسلم عن المسلم خصوصا من كان من أهل الفضل وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل الخامسة والعشرون وفيه بيان مزيد فضيلة أهل بدر وإطلاق السب على لفظ دعاء بالسوء على الشخص الثالثة والعشرون فيه البحث عن الأمر القبيح إذا أوشيعة وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك السابعة العشرون فيه فضيرة قوية لأم مصطح لأنها لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة رضي الله عنها بل تعمدت سبه على ذلك الثامنة العشرون وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر إن الله قال لهم أعمالوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأن الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم التسعة والعشرون وفيه مشروعية التسميح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنيس، فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا الثلاثون وفيه توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها الحديث والثلاثون وفيه البحث عن الأمر المقول ممن يضل عليه المقول فيه والتوقف في خبر الواحد ولو كان صادقا وطلب لارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين وأن خبر الواحد إذا جاء شيئا بعد شيئا فاد القطع لقول عائشة رضي الله عنها لا لأستيقن الخبر من قبلهما وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين الثانية والثلاثون وفي اتشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقربة وغيرها وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره أقرب والبحث عن حال من اتهم بشيء وحكاية ذلك للكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة وفيه استعمال لا نعلم إلا خيرا في التزكيه وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره الرابعة والثلاثون وفيه التثبت في الشهادة وفطنة الإمام عند الحارث المهم والاستنصار بالأخصاء على الأجانب وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له واستشارة الأعلى لمن هو دونه واستخدام من ليس في الرق وأن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك ان كان يعلمه كما قالت بريرة في عائشة حيث عابتها حيث عابتها بالنوم عن العجلي، فقدمت قبل ذلك أنها جارية حديثة السن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي السالسة والثلاثون وفيه أن الحمية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تذم السبعة والثلاثون وفيه, فضيلة وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلي بن أبطال بن أسامة وسعد بن عاد وسيد بن حضير رضي الله عنهم أجمعين الثامنة والثلاثون وفيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح التسعة والثلاثون وفيه جواز سب من يتعرض للباطل ونسبته إلى ما يسوءه وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيه لكن إذا وقع منه ما يشبه ذلك جاز إطلاق ذلك عليه تغليظا الله الأربعون وفيه إطراق الكذب على الخطأ والقسم بلفظ لا عمر الله الواحدة والأربعون وفيه النذب إلى قطع الخصومة الثانية والأربعون وفيه تسكين ثائرة الفترة وسد ذريعة ذلك واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما الثالثة والأربعون وفيه فضل احتمال الأذى الرابعة والأربعون وفيه مباعدة من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان قريبا حميمة الخامسة والأربعون وفيه أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل يقتل لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه أطلق ذلك ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم السادسة والأربعون وفيه مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن السابعة والأربعون وفيه تثبت أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الأمور لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة مع تماد الحال فيها شهر كالمة فما فوقها؟ إلا ما ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام وقع ذلك في حديث ابن عمر عند الطبراني الثامنة والأربعون وفيه ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشاهد والحمد والثناء وقول أما بعد التاسعة والأربعون وفيه توقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه وأن قول كذا وكذا يكنى بها عن الأحوال كما يكنى بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد الخمسون وفيه مشروعية التوبة وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلص وأن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها الحديث والخمسون وفيه أن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق في ذلك ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه بل عليه أن يقول الحق أو يسكت الثانية والخمسون وفيه أن الصبر تحمد عقبته ويغبط صاحبه الثالثة والخمسون وفيه تقديم الكبير في الكلام وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام الرابعة والخمسون وفيه تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة الخمسة والخمسون وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك الثالثة والخمسون وفيه معذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه السابعة والخمسون وفيه إدلال المرأة على زوجها وأبويها الثامنة والخمسون وفيه تدريج من وقع فيه مصيبة فذالت عنه لئلا يهدم على قلبه الفرح من أول ولد فيهلك يؤخذ ذلك من ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحك ثم تفشيرها ثم إعلامها ببراءتها مجملة ثم تلاوته الآيات على وجهها وقد نص الحكماء على أن من اشتد عليه العطش لا يمكن من المبالغة في الرج في الماء لالا يفضي لالا يفضي به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلا قليلا التسعة والخمسون وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج الستون وفيه فضل من يفوض الأمر لربه وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم كما وقع في حانتي عائشة قبل استفسارها عن حالها وبعد جوابها بقولها والله المستعان الحديث والستون وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصا في صلة الرحم الثانية والستون وفيه وقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفع عنه الثالثة والستون وفيه أن من حلف أن لا يفعل شيئا من الخير استحب له الحنث الرابعة والستون وفيه جواز الاستشهاد بآية القرآن في النوازل الخمسة والستون وفيه التأسي بمواقع الأكابر من الأنبياء وغيرهم الثالثة والستون وفيه التسميح عند التعجب واستعظام الأمر السبعة والستون وفيه ذنب الغيبة ودم سماعها وزجغ من يطعطاها لا فيما تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه السامنة والستون وفيه ذنب إشاعة الفاحشة التاسعة والستون وفيه تحريم الشك في براءة عائشة السبعون وفيه تأخر الحد عمن من يخشى من إيقاعه به الفتنة نبه على ذلك ابن بطال مستندا إلى أن عبد الله بن أبي بن سلول كان ممن قذف عائشة ولم يقع في الحديث أنه ممن حد وتعقبه عياض بأنه لم يثبت أنه قذف بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه انتهى ألمحنة وهكذا وبعد شهر تقشعت صحبة الشك والارثياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة وافتضيح رأس المنافقين استضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك قال ابن إسحاق وجعل بعد ذلك أي ابن سلول إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له أنف ولو هل اليوم بقتله لقتلته فقال عمر رضي الله عنه قد الله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمره